وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر فهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فاذكر في الكتاب إبراهيم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 يا أَبَتِ اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب ان تعن الهتي يا ابراهيم لا لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا فأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلم نعتز وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا فوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيٍّ وَأَذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ نُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن